I've been holding on to Fuck you أبتغي ما ضات الزواج، أبتغي ما والله غفور. يَدْثُرُ اللَّهُ لَكُمْ تِلتَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ اللَّذِي سوى النبي إلى بعض أزواده حديثا ألما نبأت they For in Go. Oh, <laughs> Brian. کن ف لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا ويربكم أن يكبر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنة قال ولا نعم وَمَنْ يَتَّبِعْ نَسَائِمَ النُّونِ وَمَنْ يَتَّبِعْ نَسَائِمَ النُّونِ الَّتِي وَنَطْرُهُنَّ فنفخنا فيه من روئها وصدقت بكلمات ربها كتاب يا ايه يا ما بناع ما منا اللهتي And I thought... و کوک Oh, <laughs> my. في كاتب خاطئ أعفو أبه بعينه فيقولها أم قاوم إني ظننت أن و <سؤال> نسین